كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً للشَّوَى تَدْعُو مَن أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا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 كَفَ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومٍ فَمَنِ ابْتَغَى غَوْرًا أَذَانِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَ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 عن اليمين وعن الشمال عزين فيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا